رجل يقول اشتدت علي آلام الدرس وأنا صائم فاضطررت إلى وضع بعض مواد طبية عليه مثل ديت القرنفل فهل هذا يفتر الصوت؟ قال العلماء في خلع الدرس لا يضر ذلك في أثناء الصيام ما دام لا يدخل الحلقة شيء من الأدوية ولا من الدم وكذلك وضع دواء على الدرس ليسكن ألمه كالقرنفل وغير ذلك ان تحلل منه شيء مع الريق ووصل الى الحلق بطل الصوت لكن لو بصقه لا يبطل الصوت واذا كان لا يستغني عن وضع هذا المسكن فهو مريض يجوز له الفطر وعليه القضاء والله اعلم